وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم ولنجزين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 من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال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 وإمّا ينزع عنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إن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 الله أكبر ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على إنه على كل شيء قدير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 وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْ لَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرُوا وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَىٌ أُولَئِكَ يُنَاذَوْنَ مِن مَكَانٍ بَعِيد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 وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا مِنْ من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآب وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَدُوَّ دُعَاءً عَرِيقٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ يَكَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرُتُمْ بِهِ مَنْ أَوَّلٌ مِنْ مَنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سَنُرِيْهِمْ آيَاتِنَا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي برب ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط